وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا وعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت لأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعجلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما